لا ندري جميعا متى تقوم الساعة يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشى كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها إنما أنت منذر من يخشاها من يخشى أن تقوم عليه الساعة وهو على غير طاعة وهو على غير استعداد وهو على غير إعداد من يخشى أن يكون ربما على طعامه يرفع اللقمة إلى فيه فتقوم عليه الساعة بيته الذي كان يعمره ويسكنه بئره التي كان يرعاها ويعتني بها أشجاره نخله أرضه كل هذا سيفنى فهو ينبغي أن يخشاها ينبغي أن يستعد لها فقد جاء أشراطها فأنا لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله جاء أشراطها شراطٌ تتعلق بالأرض ثلاثة خسوف أشراط تتعلق بالسماء اقتربت الساعة وانشق القمر وانشق القمر وإي روا آية يعرض ويقول سحر مستمر أشراط تتعلق بأشخاص يخرج الدجاء أعور العين اليمنى أفحج الساقين يدعو الناس إلى عبادته يفتنهم يقول لهم أنا ربكم يمر بالخريبة فتتبعه كنوزها علامة من علامات الساعة أشراط تتعلق بالأنبياء ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو؟ ما ضربوه لك إلا جدلاً بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلاً لبني إسرائيل ثم قال الله وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها عيسى علامة من علامات الساعة علامة تتعلق بأنبياء ومنها علامات تتعلق بأشخاص لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطور الله ذلك اليوم حتى يخرج رجلا من صلب، اسمه كاسمي واسم أبيه كاسم أبي يملأ الأرض عدلا كما ملئت ظلماً وجوراً محمد بن عبد الله الحسني العلوي حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون شرط من أشراط الساعة فأنا لهم إذا جاءتهم ذكراهم أشراط متعددة متنوعة منها شرط عظيم بيّنه الله تعالى في كتابه نص عليه وحذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الغفلة عنه فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس يغشى الناس يدخل بينهم في بيوتهم في شوارعهم في طرقاتهم يحول بين الرجل وبين أخيه أن يراه بل ربما غلب عليهم الدخان حتى حال بينهم وبين أيديهم إذا رفعوها أن يروها بأعينهم فارتقب ارتقب انتظر يوم تأتي السماء بدخان مبين يراه الناس يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا كشف عنا العذاب إننا مؤمنون أننا لهم الذكراء أننا لهم الذكراء الآن تتعيضون الآن تتذكرون فقد جاء أشراطها فأنا لهم إذا جاءتهم ذكراهم ماذا ينفعهم تذكرهم الآن بعدما وقعت الأشراط وتتابعت النذر فأنا لهم إذا جاءتهم ذكراهم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 جلس عبد الله بن مسعود مع أصحابه يوما فأقبل إليه رجل اسأله عن الدخان فقال عبد الله بن مسعود خمس قد أتين وانقضين اللزام والروم والبطشة والدخان وذكر الخامسة أما اللزام فقول الله تعالى فقد كذبتم فسوف يكون لزاما يعني العذاب وأما الروم ألف لام ميم غلبة الروم وأما البطشة يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون في معركة بدر لما بطش بقريش فانهزموا. قال والقمر اقتربت الساعة وانشق القمر والدخان كان عبد الله بن مسعود يرى أن آية الدخان قد وقعت وانتهت فهل وافقه بقية الصحابة على ذلك؟ خالف بقية الصحابة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعنهم فقال علي بن أبي طالب وجمع إنه ليس الدخان الذي وقع لقريش إنما هو دخان عظيم يغشى الناس ما هو دخان قريش؟ دعا النبي صلى الله عليه وسلم على قريش لما كان يمر بهم فلا يسمع إلا يا مجنون يا كذاب يا ساحر يا كاهن يمر ببيض وقد ألقي جسده النحيف على الأرض، على الرمضاع، يعذب، لأنه قال ربي الله. يمر بنخلة فارعة على جذعها سمية مربوطة، وزوجها عمار وابنه ماياسر، أنذرهم، ودعاهم، وخوفهم، فلم يستجبوا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه قال اللهم اجعلها عليهم سنين كسنين يوسف ما هي سنين يوسف قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليل مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون سبع شداد سبع سنين جد قحط لا مطر لا زرع لا حب لا قمح لا شعير سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس يشتد عليهم الأمر حتى يبدأ الناس يغيث بعضهم بعضا لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام تكذيب قريش وإعراضهم دعا عليهم قال اللهم اجعلها عليهم سنين أو قال سبع سنين كسني يوسف فاشتد عليهم الجد وانقطع عنهم القطر حتى صار الرجل من قريش من شدة الرمضاء والحر وحر مكة لا يكاد يطاق ترتفع درجة الحرارة حتى تكاد أن تصهر الحديد وتغلي الماء فصاروا مع شدة الحر والرمضاء التي إن مشوا عليها فما يرون عليها خضراء ولا ذات ظل إلا ماتت وجفت فتعبوا ونصب وصاروا من شدة ما هم فيه من ضنك يرفعون أبصارهم إلى السماء فيرون في السماء كمثل الدخان يرون كمثل الدخان من شدة الغبار وذهاب الغيوم لا سحاب لا غيم لا ماء لا مطر يرون في السماء كمثل الغبار كمثل الدخان حتى أقبلوا إلى الرحيم الشفيق إلى سيدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالوا له ألست تزعم أنك رحيم بأهلك رحيم بقومك قال بلى قالوا أما ترى ما قد بلغنا من الجهد ما قد بلغنا من الجهد فادع ربك يرفع عنا ذلك فدع النبي صلى الله عليه وسلم الله فرفع عنهم ذلك فكانوا في سنة كاملة في شدة جذبهم وقحطهم إذا رفعوا أبصارهم إلى السماء كأنما يرون دخانا يحول بين أعينهم وبين رؤية السماء فكان ابن مسعود رضي الله عنه إذا قرأ قوله تعالى فارتقل يوم تأتي السماء بدخان مبين قال هو ما أصاب قريشا لما دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس لا بل ذاك دخان وسيأتي دخان أعظم ذاك دخان يسير خيل إلى قريش أنها تراه في السماء من شدة القحط والجدب والغبار لكن الغبار الشديد الدخان العظيم هو الذي سيأتي في آخر الزمان الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام إنها لن تقوم يعني الساعة حتى ترون قبلها عشر آيات وذكر الآيات العظمى الكبيرة الأشراط الكبرى العشر لم يذكر من هذه العشر آيات تطاول الناس في البنيان وأن ترد الأمة ربتها وأن يكثر المال حتى يفيض بينهم كلا فهي آيات صغار إنما ذكر الآيات العظام التي إذا وقعت فالتي بعدها تليها مباشرة فقد جاء أشراطها فأنا لهم إذا جاءتهم ذكراهم قال إنها لن تقوم يعني الساعة لن ينفخ في الصور ولن ينتهي العالم ولن تنتهي الدنيا حتى تروا قبلها عشر آيات عشر آيات الدخان. والدابة والدجال وعيسى بن مريم وجعل يعددها عليه الصلاة والسلام فالدخان علامة عظيمة ستأتي تدل على قرب قيام الساعة فيا ترى من الذي سيراها من سكان الكرة الأرضية ليس كل أحد يستطيع أن ينزل الآيات التي وردت في قيام الساعة والأحاديث التي وردت في قيام الساعة وأشراطها أن ينزلها على وقائع ليس لكل أحد ذلك وكم من أشخاص قرروا ذلك وجزموا به ثم تبين لهم خطأه الأشراط التي هي كبرى هذه يشعر بها كل البشر أما الأشراط الصغرى فقد يشعر بها بعضهم دون بعض فقد تكثر الأسواق وتتقارب في بلد لكنها ليست كذلك في بلد آخر ومع ذلك هي علامة من علامات الساعة قد تشارك المرأة زوجها في التجار في بلد لكنها لا تفعل ذلك في بلدان أخرى ويبقى أن هذا هي علامة من علامات الساعة قد يظهر تزيين المساجد وتبريقها والتنافس في ذلك وتصفيرها وتحميرها في بلد لكنه لا يظهر في بلدان أخرى ومع ذلك يعتبر هذا علامة من علامات الساعة لكنها علامات صغرى أما العلامات الكبرى الدجال نزول عيسى بن مريم خروج يأجوج ومأجوج ثلاثة خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب الدخان الدابة نار تسوق الناس إلى محشرهم فهي علامات كبار لا يشعر بها قريش وحدهم في عصر كلا وليست هي تخيلات أن يتخيلوا من شدة جوع أو جدب وانقطاع الغيث أنهم يرون دخانا كلا بل هو دخان حقيقي يقبل على الناس فيشتد منه خوفهم وتمتلئ قلوبهم برعبهم ويلتفت بعضهم إلى بعض يخافون منه ويقولون هذا عذاب أليم ويدعون رب نكشف عن العذاب إننا مؤمنون الآن تؤمن لما تحول الغيب إلى شهادة أمامك الآن تؤمن الآن تصدق بالنبي الآن قال الله أنّا لهم الذكراء أنّا لهم الذكراء وقد جاءهم رسول مبين فالدخان هو دخان حقيقي لا ندري ما لونه دخان أسود دخان أبيض لكنه يغشى الناس يخالطهم يشعرون به جميعا فيعلمون أنه حدث غير عادي ليس دخانا خرج من حريق في غابة ولا دخانا خرج من مصنع ولا من عوادم سيارات كلا بل أتت به السماء وهو دخان عظيم هل يكون له سبب معروف؟ تغير في المجرات؟ اصطدام بين بعض الكواكب؟ احتراق في الغلاف الجوي؟ الله أعلم بذلك لكننا نؤمن أن له سببا يجعله الله إذا شاء فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين